أَطْعِمُوا كُلَّ مَرَّةٍ فَإِنْ سَأْتُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ أَطْعِمُوا كُلَّ مَرَّةٍ فَإِنْ سَأْتُم بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا 129. لا أعرفوهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خذتم ألا يقيما حدود الله, الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون إذن حدود الله فلا تعفدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون